وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيضٍ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا مَسَّهُ الشَّرُّ فَأُسُقَنُوْطَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ الْضَرَّاءِ مَسَّهُ لَا يَقُولَنَّهَا ذَلِي لا يقولن إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.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 وَمَا كان لهم مِنْ أولياء ينصرنهم من دون الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِمَّا جَئِيْتُمْ يَوْمَ وَمَا لَكُم مِنْ نَكِيرٍ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 یخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريد وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريد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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيد فلولا ألقي عليه أسغرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَسَفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَوْا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضَرَبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالا لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لا علم للساعة فلا بِهَا بها واتبعون هذا صراط مستقيم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 أم أبرموا أمرًا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أود العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون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 ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخريد فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيد من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينَ إِنَّ هَا أُولَئِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 یوم لا يغني مولاً عم مولاً شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوب طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 وبعض والله ولي المتقين هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم سا اما يحكمون